وأذن في الناس بالحج يأسوك رجالا وعلى كل ضامر يأسينا كل فج عنك وأذن في الناس بالحج يأسوك رجالا وعلى كل lanin <tune>